وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون فصيرا وَمَن ذَٰلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم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 وَسَلَّى رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا